الوجه الثاني ي ب د أ حالا متابع الكلام في الجواب عن السؤال المتعلق بالمحكم والمتشابه في آ ي ا ت القران آ ن ل ك ر ي م م كل م الكريم سبق ي ع م أن القرآن تبيان ل ل شيء وهدى و ح م م م ة وبشرى ل ل ل س ن ويتبين التوفيق بين النصوص وأن الراسخين التوفيق في ا ل ل ع هم الذين الحق. فيرجعون بالمتشابه لها من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيما الذين الحق الآيات الآيات إلى يبتغون فيرجعون فيزول الالتباس فيما تشابه من ا ل آ ي ا ت بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منها بخلاف من في قلوبهم شك وزير فهم الذين يركبون رؤوسهم ويتبعون أ ه و ا ء ه م فيقصدون إ ل ى المتشابه من النصوص دون رجوع به إ ل ى المحكم ابتغاء ا ل ف ت ن ة و ر غ ب ة في التلبيس على الناس و إ ض ل ا ل ه م عن سواء السبيل أما أ الفرق بين ت وعلى ي وتفسيره فتأويله قد يراد تفسيره بكلام يشرحه ويوضح ل القرآن بكلام المقصود منه ولو برده إلى المحكم قد برده منه منه و به هذا يصح الوقف على ك ل م ة العلم في قوله تعالى وَمَا يعلم تَأْوِيلَهُ إلا الله وَالْرَّاسِخُونَ في العلم فإن الراسخين في العلم يعلمون والمقصود ويفسرونها يَعْلَمُ الْعِلْمِ العلم معنى متشابه من آيات منها برده إلى المحكم من اللَّهُ الراسخين آيات القرآن الآيات فِي في إلى برده إِنَّ فإن ويبينون معناها فتكون الواو في قوله تعالى والراسخون ع ا ط ف ة على ر ف ض ا ل ج ل ا ل ة وقد يراد ب ت أ و ي ل ا ل ق ر آ ن حقيقته وماله والواقع الذي يؤول إ ل ي ه الكلام كما في قوله تعالى هل ينظرون إ ل ا ت أ و ي ل ه يوم ي أ ت ي ت أ و ي ل ه يقول الذين نسوه من قبل وقد جاءت رسل ربنا بالحق وكما ذكر تعالى في ق ص ة يوسف لما سجد له أ ب و ه و إ خ و ت ه عن يوسف عليه السلام أ ن ه قال يا أ ب ت هذا ت أ و ي ل رؤياي من قبل فجعل عين ما وجد في الخارج ت أ و ي ل ا لرؤياه اي جعل م آ ل ه ا وحقيقتها التي وقعت كذلك ومن كالاستواء قوله استواء الرحمن لنفسه ذلك الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه قوله تعالى الرحمن على العرش كيفيات في أثبتها وكمجيئه يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل م ل ا ئ ك ة صفا صفا قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فكل من معنى الاستواء والمجيء معلوم للراسخين في العلم أ م ا ك ي ف ي ة ذلك فلا يعلمها إ ل ا الله وحده وعلى هذا يكون الوقوف على لفظ الجلاله في قوله سبحانه وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله وكل من القولين في الوقف صحيح ل أ ن كل منهما مبني على اعتبار معنى في بيان ا ل ت أ و ي ل صحيح ومما يمثل به ل ل ت أ و ي ل بمعنى بيان المال و ا ل ح ق ي ق ة ما ثبت عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ي ت أ و ل ا ل ق ر آ ن تعني قوله ت ع ا ن ى فسبح بحمد ربك واستغفره ف ا ل ت أ و ي ل في كلامها بمعنى ا ل م آ ل والحقيقه ة التي آل ل ي إ التي ا ك ل ا يراد م وقد ب أ و ل ال ق ر آ ن ونحوه من اليها ن ص ص و ا ل ش ر ع ة صرف الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن اللفظ الاحتمال الاحتمال إلى لدليل عن ب و ه ذ الكلام ا ث ي ر من من ت ك م في ل وأصوله وهو الذي ف ق ه وهو عناه أكثر ن من, من المتأخرين نصوص تكلم تأويل الصفات في وقد نقذ شيخ ا ل إ سؤال هل يصيح او يجوز للفرد أ ن يتكلم بما فتح الله عليه من تدبر ا ل آ ي ا ت كما يسميه بعض العلماء بلطائف التفسير بالرغم هذا مستندا ليس من أن هذا ليس مستندا ولا أ ي ض ا يوجد له أ ث ر موقوف على صحابي أ و حديث مرفوع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لعالم بما المعالي مما لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة القرآن مستعينا في ذلك بعضه لبعض السنة الصحيحة لله على رسوله وآله يحيل لديه ذلك لبعض له وحده وصحبه معرفة وبعد بعضه يجوز وبتفسير يفسر بتفسير في أم و سؤال ل الأمة المعتبرين أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى、فحرام. لما جليل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وبالله التوفيق وصلى الله على ف تفسيره فحرام في أما ابن نبينا رأى أن بمجرد من مقعده من محمد وسلم برأيه وصحبه وغيره س وآله هل يجوز أ ن نشرح دليلا من ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة دون أ ن نذكر نص ا ل آ ي ا ت جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يجوز شرح ا ل آ ي ا ت وذكر معناها دون ق ر ا ء ة نصها إ ذ ا كان الشارح ث ق ة م أ م و ن ة عالما بتفسير ا ل آ ي ا ت على ط ر ي ق ة أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه ة و ب ا ل ل التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه نحن وفي بعضها وصلى على وآله وسلم يقول وصحبه وفي يقول هو في نفسه بعض عن نحن محمد أ ي أ ن ه يذكر نفسه بالجمع أ ح ي ا ن ا وبالمفرد أ ح ي ا ن ا فما معنى هذا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد من أ س ا ل ي ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحو للتعظيم ويذكر نفسه بضمير المتكلم الدال على المفرد كقوله أ ن ا وبضمير الغيبه ة نحو و أو بضمير الغيبة نحو هو وهذه ا ل أ س ا ل ي ب ا ل ث ل ا ث ة جاءت في ا ل ق ر آ ن والله يخاطب العرب بلسانهم و أ م ا زعم النصارى أ ن مثل قوله سبحانه إ ن ا نحن نزلنا الذكر وما أ ش ب ه ه ا تقتضي ا ل ت ف ل ي ث فهو زعم باطل تدل ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة و إ ج م ا ع أ ه ل العلم و ا ل إ ي م ا ن على بطلانه مثل قوله تعالى و إ ل ه ك م إ ل ه واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله هو سؤال ب وبالله نبينا وصحبه ح أحد محمد ا الله الله الصمد السورة والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا وبالله التوفيق الله ن ه هو وآله قل إلى وصلى على وسلم آخر كثيرة س في ما هو الكتاب ا ل أ د و د في التفسير من الكتب ا ل م و ج و د ة حاليا وسابقه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ ج و د كتب التفسير يختلف باختلاف ط ا ق ة القارئ ووسعه وعلى كل حال أ ج و د ه ا في نفسها كتاب تفسير ابن جرير الطبلي وكتاب تفسير ابن كثير و ن ح و ه م ا من كتب التفسير ب ا ل أ ث ر ف إ ن ه ا أ س ه ل تعبيره و أ ع د ل في فهم المراد و أ ل م س لمعاني ا ل ق ر آ ن و أ ق ر ب إ ل ى إ ص ا ب ة الحق وبيان مقاصد ا ل ش ر ي ع ة مع ذكر يشهد سؤال ارجو من سماحتكم أ ن تفهموني بعض نعام ا ل آ ي ا ت مثل حامي ألف لام ألف لام حامي ألف ألف لامي لامي صاد عين سينقاف وهل ت ق ر أ هذه عين لان المدرسين يقولون هكذا وهل هي م ع ج ز ة ي ج ي د الله بها إ ع ج ا ز ف ص خ ا ء قريش أ م لا يعلم معناها إ ل الا ا ل ه ج و ب الله ح م د ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد فيه آراء والراجح الحروف فيه أنها ذكرت هذه الله آراء على للعلمة أعلم ذكرت ف ي أ و ل ا ل ص و ر التي ذكرت فيها بيانا لاعجاز ا ل ق ر آ ن و أ ن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أ ن ه مركب من هذه الحروف المقطعه ل نبينا و وصحبه وسلم سؤال ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير سؤال التفاسير تسمى الشرع التي الألمية ما في م اولم مدى م ش ر ع ي آيات ة ربط ا ق ر آ ن لبعض ا أ و ر ا ل أ م ير ة ا ل ت ي ي ب ة فقد كثر الذين ج د ل حول ه ه لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه المسائل جواب الحمد والصلاة والسلام جواب إذا كانت ا ا على ل من جنس س وبعض ت ف ر تفسر قوله تعالى أولم يرى التي تعالى ا قوله أولم ل ي ذ كفروا أ ن السماوات و ا ل أ ر ض كانتا ر ط ق ا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ب أ ن ا ل أ ر ض كانت م ت ص ل ة بالشمس وجزءا منها ومن ش د ة دوران الشمس انفصلت عنها ا ل أ ر ض ثم برد سطحها وبقي جوفها حارا وصارت الكواكب التي تدور حول النوع التعويب ولا وكذلك بقوله وترى التي الشمس إذا كانت التفسير هذا النوع فلا ينبغي ولا الاعتماد عليها التفسير التي يستجل مؤلفها تعالى الجبال تحسبها جامده يستجل من من ينبغي وهكذا ي تمر مر دوران الأرض السحاب على ل و ذ أن ه ه ل الكلمة عن القرآن الكريم لما بالنظريات الألمية وإنما هي ظنيات أو وخيالات ت تحرف وتخضيع ظنيات وهميات ف ا مواضعه وإنما وهكذا س يسمونه ي هي ر عن أو جميع التفاسير التي تعتمد على آ ر ا ء ج د ي د ة ليس لها أ ص ل في الكتاب و ا ل س ن ة ولا في كلام سلف ا ل أ م ة لما فيها من القول على الله بغير علم وبالله التوفيق صلى وصحبه الله على وآله نبينا محمد و سؤال ل م س إ ذ ا مر القارئ على آ ي ة س ج د ة فهل يلزمه ان يكون على ط ه ا ر ة أ ث ن ا ء ا ل س ج و د أ م لا وهل يشرع ب س ج و د ا ل ت ل ا و ة استقبال القبله ل ي القارئ وللمستمعين أم ل ام هل فيها كل القرآن السجود سجدة في يشرع أ أم الثابت دون لا سبق أن صدر منها صدر ف ت ويبني ى ف سجود التلاوة ر ق م 1500 هذا ص ه أهل العلم من العلم ر ى أنه صلاة ويبني صلاة على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عدم ن السجود وعند الرفع وعند ن ه و اشتراط ل ل ولكن ليس كالصلاة ويبني على ذلك س ا عبادة ا م ومن من ويبني أنه يرى عدم ا ل ط ه ا ر ة والتوجه الى ق ل ذلك مما سبق. وهذا القول أرجح لأننا لا نعلم دليلا ورغب مما وهذا أرجح ع يدل ا ش ت ر ا ا ط ل ط ه ا ا ر ة و س ت ق ب ا ل القبلة لكن متى ي ثانيا س ت خ د ا القبلة ل ح ي السجود وأن ك و ن على ط ه ر ر ة فهي أولى و خ ج ان م خ ل السجدات ف ا ل ل م ا ثانيا ا ء إن المشروع لهذا السجود في ا ل ق ر آ ن الكريم اربع عشر سجده في اخر الاعراف أ وفي الراد والنحل اقرأ ب س م ربك و ب ل ه ا ل ت و ف ي ق وصلى ا ل ل على ه نبي م ح م د و ه وصحبه و سمعت ل سورة سؤال س الفاتحة م حديث ا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للغلام في المسجد لاعلمنك ك ل م ة ينفعك الله بها فلما صلى رسول صلى الله عليه وسلم قال له الغلام أ ل ا قلت تعلمني ك ل م ة بعد خروجك من المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أ ل ا وهي ف ا ت ح ة الكتاب وهي السبع المثاني فهل هذا صحيح جواب الحديث م لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ل وحده وصحبه وبعد ح د ا صحيح ونصره عن أ ب ي سعيد بن ا ل معلى رضي الله عنه قال كنت أ ص ل ي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أ ج ب ه حتى صليت ثم أ ت ي ت ه فقال ما منعك أ ن ت أ ت ي فقلت يا رسول الله إ ن ي كنت أ ص ل ي فقال ألم وقل ا ل ل ه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحيكم ثم قال ل أ ع ل م ن ك س و ر ة هي أ ع ظ م س و ر ة في ا ل ق ر آ ن قبل أ ن أ خ ر ج ف ذ ه ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يخرج فقلت له أ ن ان تقول لو ع ل م ن ك س و ر ة هي أ ع ظ م س و ر ة في ا ل ق ر آ ن قال الحمد لله رب العالمين هي ا ل سبع المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أ و ت ي ت ه رواه البخاري وغيره وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ل م س قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أريد معرفة معنى أريد امين ل ل ص ر ا ا ط س ت ق م م و الذي أنعم الله عليهم بهذا الصراط وما معنى آمين الحمد عليهم لله آمين أنعم معنى وحده و الصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه معنى هو الواضح الذي صلى عليه وصحبه س ل ل م و ا ق فإن من ا ت ع النبي ا صلى ل ل عليه اتبع اتبع اتبع أنعم عليه وسلم فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن والذين على الله عليهم قال ومن فقد فقد ابن ك ث ي في تفسيره ر قال ا ب ن ع ن ابن, ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطواعاتك وعبادتك من ملائكتك و أ ن ب ي ا ئ ك والصديقين والشهداء والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع ي الله والرسول ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا ومعنى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم آمين اللهم محمد على نبينا استجب الله سؤال هل يجوز ك ت ا ب ة بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه ة كتابة أي شيء؟ جواب الحمد أي شيء؟ ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد على يسن كتابه ت اي ف بداية كتابة كل شيء له بال و أ لأن ه م ي ة ا ل ن ب ي عليه يبدأ روي عليه في يبدأ صلى صلى الله وسلم ولما الله وسلم قال كل أمر في بال لا يبدأ ببسم الله كان بها عنه أنه فهو ببسم أمر كتبة أجغم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س رجل في باكستان يسمى محمد أ م ي ن يدعي أ ن س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة لا تتضمن إ ل ا حكمين فقط ا ل أ و ل ينتهي بقوله تعالى وإياك نستعين والثاني بقوله ولا الضاران فيه للم أ و من التابعين أ و من أ ت ب ا ع ه م وفي أ ي كتاب يوجد هذا التفسير و إ ذ ا كان الجزء الثاني يثبت التقليد فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقلبا ما عدا الله من ذلك وهل يجوز وقياسه هو أو ورجل ضوء والسنة جواب وحده يفسره برأيه هل هذا الله لله القرآن بالقياس أن الحكم في الرجل الذي يفسره القرآن مسلم على هذا التفسير أرض الإجابة في القرآن والسنة جزاكم الله خيرا جواب الحمد تفسير في يصب في خيرا جزاكم كافر أرض أن والصلاة و ا ل سوره ل على ا م ر س وآله أ ا سورة ا ل ف ا ت ح ة تشتمل على أ ح ك ا م ك ث ي ر ة بل تشتمل إ ج م ا ل ا على جميع ما في القران آ ن من أحكام ولذلك ا و س من ا ا ا ه ل ا ل عليه وسلم العظيم ذ ل ك ف ي م ا رواه البخاري أبي بن سعيد عن م ع عنه عليه ل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ى رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وأنا فدعاني فلم ات ه حتى صليت ثم أ ت ي ت فقال ما منعك أ ن ت أ ت ي فقلت كنت أ ص ل ي فقال أ ل م يقل الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول ثم قال أ ل ا أ ع ل م ك أ ع ظ م سوره في ا ل ق ر آ ن قبل أ ن أ خ ر ج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين وهي السبع المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أ وما ت ت ي ه و رواه البخاري أ ي ض ا عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا ل ق ر آ ن هي السبع المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم لكن هذه الأحكام مع إلى ثلاثة كما في الحديث القدسي الأول حق لله اجتملت عليه الآيات الثلاثة الأولى من توحيد الربودية والأسماء والصفات كثرتها كما تنقسم من والثاني هذه وهو أقسام ما حق محضر توحيد مع في حق مهض للعبد وهو ما تضمنته ا ل آ ي ا ت اذن الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ا ل م ع عليهم ب و ولا د ا ل ض ا ل ي ن و ا ا الله ا ل ل ل ث ث يتضمن حق الله وحق ع ب د وهو آية إياك ن عليهم ب د وإياك ا م توحيد العبادة ولا الضالين أبي ن ب عليه ه الله قال قال الله تعالى ق س ن ت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما س أ ل ف إ ذ ا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ف إ ذ ا قال الرحمن الرحيم قال الله أ ث م ى علي عبدي ف إ ذ ا قال ن ا ل ك يوم الدين قال الله ن ج د ن ي عبدي ف إ ذ ا قال إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما س أ ل ف إ ذ ا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ا ما س أ ل وبهذا يتبين انه مصيب في قوله إ ن أ و ل سوره ا ل ف ا ت ح ة آية إلى التوحيد السورة آخر إياك نعبد وإياك نستعين في التوحيد ثانيا نعبد بقية دعونا صحيحة إثبات أن التقليد غير صحيحة ولم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة ولا التابعين فيما نعلم رضي الله عنهم بل القول بدلالتها على إ ث ب ا ت التقليد تحريف للمراد بهذه ا ل آ ي ا ت وقول على الله ب غ ي ة علم و إ ن م ا المراد منها تعليم العباد كيف يدعون ربهم ويطلبون منه إ ر ش ا د ه م إ ل ى طريق الحق والصراط المستقيم وتوفيقهم لاتباعه ب ع ق ي د ة وقولا وعملا وطريق أ ن يجنبهم من غ ضل ب ا ل ه عن ل ي ي ه وهم م ا ذ ع ر ف و الحق ا وعميت ر وطريق ض و كاليهود ا عنه ن عن ن ضلوا الحق ع بصائرهم فلم يتبعوه كالنصارى وبذلك يتبين أ ن الاستدلال بهذه ا ل آ ي ه على إ ث ب ا ت التقليد من باب التفسير بمخض الراي أ ي قيل على ل ل ه ب غ ر حرام علم تعالى قال الله وهو قل إ ن م ا حرم ربي ا ل ف و ا ح ش ما ظهر منها وما بطن والاثم إ ث م و ل إ والبغي بغير حق و أ ن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و أ ن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله يا وسلم سورة تقولون نبينا صحبه البقاء الله يا سؤال ما على الله محمد رحمكم في أنني ط الجزء ع عنوانه ت كتابا م من جامع الأصول ومجمع ع الفوائد الأصول ا ل و ا ا ئ د في ل ج ز الثاني في باب فضائل سور ا ل ق ر آ ن فوجدت ما نصه عن الباهلي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ما من قال يقرأ زاد رواية ذلك بعد عبد في هذه ا الله شيئا إلا أعطاه إن كانت, إن كانت دين كلها الحمد لله والصلاة والسلام في يصلد دين ركعة رسوله على وبعض قبل لتستقصد وصحبه سأل لله أن إن ثم وحده وآله ه ا ل ز ي ا د ة ذكرها ابن ا ل أ ث ي ر في جامع ا ل أ ص و ل في الجزء الثامن قال ا ل م خ ش ي على جامع ا ل أ ص و ل هذه ا ل ز ي ا د ة لم نجدها عند مسلم ولعلها من زيادات الحميد ي التوفيق صلى الله على نبينا إني في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك قد قال قال قالوا محمد الدماء ونحن نصبح بحمدك الله الله سؤال تعالى للملائكة جاعل الأرض صلى على وآله وسلم أتجعل لك وصحبه وإذ ونحن ونقدس من نصبح ربك قال اني أ ع ل م ما لا تعلمون والسؤال هو كيف عرفت ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن هذا ا ل خ ل ي ف ة يفسد في ا ل أ ر ض ولا يعلم الغيب إ ل الا ا ل ه ج و ب الله ح م د ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ويسفك أو سيفسد الدماء هذا الله فهمه فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الملائكة الخليفة الأرض إما خاص بما الطبيعة البشرية الصيف على لعل بألم يخلق من من عرفت في أن من ص ل ص ا ن كالفخار أ و ف ه م و ن من الخليفه انه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم او يردعهم من المحارم والماثل إنهم من علم ذلك أعمال الخلق الذين وقيل ا الأرض في ب ل ودله ل آدم و ا ت ف ق و ص ى انهم ل ل على ه ب ي ن ا محمد و آ ل وصحبه و س ل سؤال ع ن د م ش ك ل ة آية في تفسير آية قرآنية و ه ي ولا تشتروا باياتي م قليلة أرضي من التصرف ل الحمد جواب لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن ثمنا الله تعالى في بيان تفسير هذه ي قليلا و لا ا ت ت ع ض عن ا ن بالدنيا فإنها بآياتي وتصديق رسولي وشهواتها رسولي قلولة ثانية و قال أيضا وفي سنة أبي داود عن أبي وفي داود سنة عن رسول ي رضي ر ة الله عنه قال قال عنه الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة ف أ م ا تعليم ا ل أ و ل ب أ ج ر ه ف إ ن كان قد تعين عليه ه عليه أجره ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله فلا يتناول المال ما يجوز يأخذ ويجوز بيت يقوم ي أجرة و أن أن من ن ع فان لم يقصد له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لو لم يتعين واذا لم يتعين عليه فانه يجوز أ ن ياخذ عليه اجره عند مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن ابي سعيد في قصه النذير أ ن ه علم رجلا ً من أ ه ل ا ل ص ف ة شيئا ً من ا ل ق ر آ ن ف أ ه د ى له قوس ف س أ ل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن أ ح ب ب ت أ ن تطوق بقوس من نار فاقبله رواه كار المرفوع فإن فهو محمول عند كثير من من أبي عمر أبو داود إسناده العلماء عبدالبر وهو مثله فهو أنه لما علمه أبي أبو بن بن بعد محمول من من لما على لله لم الله عن عند فإن يجز يعطاب سياد صح هذا بذلك القوس فاما إ ذ ا كان من أ و ل ا ل أ م ر على التعليم ب ا ل أ ج ر ة ف إ ن ه يصح كما في حديث ا لجير وحديث سهل في المخطوبه ة ا ل ه أعلم و ا ل حبة ف ي ش ع ر ه صحيح ا ل ب خ ا ا ر ي لروايه م ج ل الثاني قل دخلوا ل د دياب ما ا وإذ هذه ق ي ل ن الرحمن ن والستمائة قال محمد حفظ الرحمن في ف ي ص البخاري القرآن الجزء الثاني في الصفحة أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل يزحفون على استاهلهم ولكن ليس هذا مشي المتكبرين مروجا ومعقولا في العالم بل ش ب ا ن ه م هكذا اضحوكه للناس فالتفسير السخيف لعبد الله بن س ع و د أ ن ه قال ان بني إ س ر ا ئ ي ل يمشون مرحا و ت ب خ ت ر ة رافعا برؤوسهم حين د خ ل و ا البلد ويتحركون اثناءهم ويميلون ب ص د و ر ه م يمين وشمالا كما يمشي المتكبرون ك ذ ا في قصص ا ل ق ر آ ن لمحمد حفظ الرحمن فماذا في هذا الباب أتفسير البخاري حق ان تفسير عبد الله بن سعود فصل فيه هذا الباب البخاري الله اختلا بالقرآن والسنة ترى عبد بن سعود حق أن ف ج ز ا ك م الله عنا وعن المسلمين جزاء حسنا اجمعين الحمد لله وحده الصلاة والسلام الرلاق تعالى إسرائيل يدخلوا بال المقدس خاشيا لله على رسوله مغفرة وععدهم إنهم يمتطلوا أمره وحده وآله وصحبه أن له شبحانه وعب عن تعالى شكرا ربنا يغفر بني أن عنا ذنبنا لنا ذنبنا أن, أن عنهم ويقولوا غيت يا أي خط خطاياهم اغفل ويكفر حطا لكنهم لم ن ي ت وسخريه ا بدلوا ما أمروا القيد والعمل فدخلوا أمره من به بل على يزحفون ت ا القائلين ه ه ي حب في ش أو ف ش ع ر تلاعبا الله منهم بأمر الله تعالى واستهزاء س خ ر ي ة و وتبديلا لتشريعه سبحانه قولا وعملا بدلا من طاعته والخضوع ل أ و ا م ر ه شكرا لنعمته ف أ ن ج ل على الذين ظلموا منهم ب أ س ه و أ ذ ا ق ه م عذابه ج ز ا غ ن رفاقا ب ت د ي ر ه م وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه كما جاء في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للايتين ن دخلوا ل هذه ق ر ة فكلوا منها حيث ش ئ ما غدا ودخلوا الباب سجدا الباب وقولوا حطة لكم حطة نغفر ا ك كيلا م المحسدين وسنزيد وعملهم ت ف ي ه ا بلا جاء في هو الصحيح لأنه ن النبي ا ل ع ص ص و ى ا ل ل عليه ل و س و ع مع م كونه س خ ر ي ة واستهزاء متضمن للتمرد على الله والاستكبار عن طاعته وبهذا وله بقي ة على الشريط الخامس والاربعين ان شاء الله